يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قنوبه يومئذ واجفا أبصرها خاشعة يقولون أيننا لمرض فِي في الحافرة إذا كنا عظام نخره قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل تاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه مطغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه لا يتلك فكذب وعصى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 وشد خلقنا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ولرض بعد ذلك دحاها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 وبورئست الجحيم لمن يرى فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيمه هي الماوى وام من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة ايان مرساها فيما ان تَمِنْ ذِكْرَها إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُذِيرٌ مَنْ يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا لا شيء يتنوّضها.